أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاذ أخاهم هودا يا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَرَأَيْتَ كَمْ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ فَكَانَ فِي سَفَهَاتِهِ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الكَاذِبِينَ قال يا قوم سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَلَكِنْ رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ بي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين أَوْ عَنِ ابْتُمْ أَن ذَاكُمْ ذِكْرٌ لِرَبِّكُمْ منكم لينذركم وَالْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق دسطة فاكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِالَّذِي أُمِرْنَا بِهِ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آخَرَ لَئِنْ أَتَيْنَا بِالَّذِي تَعْبُدُونَ تِلَٰذِى مَا تَعْذُ مَا إِن كُنْتَ من قَالَ قَدْ وَقَالَ إِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَظَبٌ تجادلونني في اسماء سميتموها سميتموها زل الله بها من سلطان فانتظروا ان معكم فَن جَيين وََّزينَ مَاهُ بِرَحمةٍ مِنَّ وَقَطَى نَا دَادِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ورجاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذرواتا وَلْفِي أَرْضِ ولا تمسوها, وَلَا تَمَسُّوهَا بَسُوءٍ إِنْ ويأخذكم معذاب أليم والقرؤ إذ جاء لكم خلفاء من بعد عاب في الأرض وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ رُيُوتًا تذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Qaləl mələq eləzhinə istəkbaru min qağومi ləzhinə istubdxifu ləman əmələminə minhəm ləman əmələminə أَلم نَصَّلِحْ مُرسَلُ مِن رَّبِّه قَالُوا إِنَّ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا اللَّهُ أَعْمَى بَصَرُكُمْ وَمَن وعقر ما قتفعا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ديننا بما وقالوا يا صالح ائتنا بما تعذنا إن كنت المرسلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قاوم تِلْكَ مُرَاكِنٌ تُحِبُّونَ مَا صِحِينَ وَدُ طَمْ إِلْقَا دَ لِ الفاحشة ما سدقكم بها ما سدقكم بها من أحد من العالمين انكم لا تاتون الرجاد اشواث من دون النساء بل انتم قوم اسرفون <صفح> <صفح> <صفح> <صفح> <صفح> وما كان جوعا فأندينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين طَرَمَ عَلَيْن مَفرَا فَانظُر كَيْفَ كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْنَ فأوفوا الكيل عن الميزان ولا تدخسوا الناس أشياءهم ولا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من من آمن به وتبغونها عواجا وَالْكُرُوا إِلْ كُنْتُمْ قَلِيلًا وافر كيف كان عقب الظلم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ عَصَامٍ يفتر لمن يؤمن فاصبروا فاصبروا حتى يكمل الله بيننا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِهِ نخري دمك يا شو ابن الذين امنوا معك لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن لَكِينَا قَالَا قَالَ اسْتَغْفِرْ لَنَا اللَّهَ كَلَّمَن إِنَّا ضَلِّينَا فِي الَّتِي قُمْتَ بِهَا إِنَّ نجان اللَّهُ مِمَّا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ مَعِلْمًا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحك وأنت خير الفاتحين ربنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحك يَا أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ صدق الله العظيم